فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون آية لدركاتي يكمن كان دا سورتي مسألة اجتهادية أوجه والخلاف فيها سائغ ولا إنكار فيها على المخالف خلاف وارد لبين علماء قديما وحديثا وإنكاري لبلا بركدمك خود كاميا بلاتوا ببلغوا بقوة رأوا من بوخم قناعة مواء كدبي فاتحة هربخ لنويجي سريش لنويجي جهريش إمام بيا مأموم بفاتحة هربخ بندري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي أغمار إخوة سلام لن يجد ذلك لدواء وجويل يدنقذنجي قرآن بدأ قتلها ترا ما مالي أنازع شيء ويعني منازع عمدك من دخلون ما يوجد دخلين. لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب نكل قرآن لدواء من دخلون إلا تين به فاتحة الكتاب نبات تيجي إجتمراء أوي من قناعة فاتحه كفاتحة هردى ببخلون ريو الله أعلم بلا كبتوانيت اغر امام ايات, آيات بيخونيت كاتك قدر الحمد لله رب العالمين توجيك سر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توج الله الرحمن الرحيم اول ايات دعاي آيات امام بيخون فاتحه كات اگر اجناك ليبو يكسرته دسبك بيخون إن شاء الله اي زكات بيوجن ما بی وژنیوا امر ده کی مردو بلم بهقدر صد مال مالی هیو امکانیته هیو و زوی زاری هیو با بی وژنیجبه که او خودی بی وژنایاتی په کارګنی بو زکات اگر او بی چه بی وژل چه بی وژن فقیر به یا مسکین به شایسته‌ی زکات دهنان به بدریته اگر کس یک تجویذ درست قران بخوێنیت آیا حکم تجوید دخواندنی قران سنت فرضه باش برأكم قرآن بخوينا تجويدك بزانيت تجويد يعني باش خوينا قران قرآن باش خوينا قران قرآن أو كناشي زانيت تو بلا قرآن خوين دل خواي جبر أجر الدنسين إن شاء الله بالام هول دبوخه خو باش فير كردن بتجويده وبخويني تو إمامي جزاري دفرمتي الأخذ بالتجويد فرض لازم من لم يجوي القرآن حتما آثم وأبزان مواد فرمل باشا من لم يجو يجود القرآن حتما من آثم أو يك تجويد قرآن بتجويد قرآن لخوان توا آثما يعني كإمكانية تبي فيري ببي وكم ترخميت يا دابكي بلا إمكانية تبي توانا تبي نكسيتي عوام بيرجنيك بيراميردك فقير خوان دواري شين يستوبلي شأن آياتك ياتس سورةك قراني لبرك الدواء تبلا يقولان نكيد لمود واني خوان يتوه شكل تجويدنا زالد أحكامي مدنازاني زاني، تفخيمي رأو ترقيقي رأ نازاني، أود شيء فقيرا زاني هرد ليش حالي نابي؟ بابر دوام بيو، حيبل الجيو بقول له قرآن أخوينا كان هول ذوقه أوان، قرآنك بمشي وازا، أما كسيك علمي هبيتو، آلةي هبي جو عنى، جيو بقولي بتو عنى درس بخوينة، بلا بعد درسي تجود شو كلامي خوي پرورد جار، تاوق وبجور دا بندري، وتعظيم بكري، ورزي لبجيره هركما، هول ده. فيه تجديد بي جوان بيخواني توا، بلام تعمقوا تناطع لمسألة دانا كريت، يعني ولا كاك كذنابي بيخوانتو تاو كتجديد فعلنا من أبرا، بردوا من أو أمتهار قرآن بيخوانتو، ولا جل الله وجد هولي باشخن نوي قرآن بدريتو، غرينجيش بعلم تجديد بدريتو علمي شي مباركة كل خدمتك لا رب العالمين داعي، غرينجبي بدريت، تا أوندايبي بدري هر كما ها يسير كعد نيجي وتركد توانين بيك تحياذ بإخوانين بسريا كوب لا واردة لحق مريخوا عليه صلاة من خزانكم حجابه خواش دكات الحمد لله بعض زكات حساب بو او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 بلام تو ايمان دار شيطان دي لنا يعني في عمر اخوات دفرمي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل خواهي قولا لأمتكي من بوراو لو وسوسين أو ضليا كابدم نيلد يا بكردوان نيكا يعني وسوسي كفري وخراب كبدلي كابا ضليا دا داده خواهي قولا لأم بوراو هج تاواني بلام كابدم قصة يا با عملي بك او كاتل صارت حسابه اوشيان ديسان اغير بيتو تو اشتكد لا ارادي بيت مغلوب على أمرك عندي جر عندي كسل لد صلاتي خويه دانا ما رجاوا يا اخوي برودجار بره عقوبه نادا بو تفاؤل تبع ان شاء الله ظلت خوش بيت وانفش كجمان بو شيء واضح تشيل لديله هيا كواسوسه بو هات بلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلم بابا دم نه لې تو بکرده وش نه کات اگر دو سنتی نوي لکات یک دا کوو نو وا بکردنی یک سنتی یک سنت خيري هر دنوي ځکي بو د نصرة عادت و ابو بردوام هر دو چالي کړبه ان شاء الله يعني بونو مناكسك عادت وايا بيتمالي اخوا بيتمزغو تحيه المسجد دکات بلم كهات هاد سير ذكاء كاتك أي تائقة قا... تاق كوك قامد زوري نما وهر بشيدور دور كعد سنتي راتي بكبكة سنتي في جنوشني وراكب كابلا أبوي بتشيش سابة تحيا المسجد أش نقبل من تحيا المسجد ذكرك كك تود دور كعد سنتك ك أي المسجد ليش بلام كتحيا المسجد كي تجيني و سنتي راتي بكنيا مر برأي لا لبيني نواجه تراوي حكان ذكر ذك كان من منجيبكم هيج مزجوتك نزيك مالنيه هر او مزجوتنا به صبر بقدر راكم اولا بدعكن مخالفي هدي سنتي في عمر اخاك عليه الصلاه والسلام تو رازيني تو بكري نصيحتي ام كي بلف قوابيك كتو اناد نبو يا بخساء انك دي تو هيك لسرنيو بلا مواظله جماعات مهنا ايه زكاته صدقه درستا بدري تكسي شي قرزار ومحتاج بلا منيرناك نو لا نولى برآكم كسيجنوجنا كان الزكاة يبدننا، نا صدقة شيبدننا، خواج ورد زادت أو الله فيك. هندي لقرآن كان وانك التنها بوريان بقرآن هي بوريان بحديث ني دلين، بحديث صل, <تصفيق> صل, <تصفيق> صل الله عليه وسلم بعها تو لا إله إلا الله، فيؤذناك محمد الرسول الله. چنكه هو شركه اي ما مصادر ما مصادر مستلغليان دا بنيشين ينتكلاويان بكين او كسيوادلت لجوي ادريج اجلزيق بيباشترن اغلولزيق بيت لا شادن حضر رسول الله الشركه لما نغايق نزيق بنو ما انا اخوا اعوذ بالله او خوش مسلمان هر كسي كافر ما بس بيت الحمد لله. فسألوا أهل الذكر إن فسألوا لا تعلمون.